لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرُهَقُونَ وَجْهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا بِئْسَ الْمَصِيرُ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَتَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَّقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّ توجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤكم تعبدون، فكفاد الله شهدا بيننا وبينكم إن كنا إن كنا عن عدادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أتلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترن. قل مي يرزقكم من السماء والأرض أمي يملك السمع والأذنار وَمَن يُخْرِجَ الحيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجَ الْمَيِّتَ مِنَ الحيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَتَيْقُولُنَ اللَّهُ فَقُل لَّا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا زَادَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ